أشهد أن محمد رسول الله، حيا الصلاة. Hayya 'ala s هيا على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من